دلوني دلوني دلوني عليك اكرام اللقاء دلوني عليك م ح ب و ب ك تواري في م ج ب ل جمل ي وعني ت س ل ي ارخى ل ز ل ي ل وقد عيل صبري ا وعز الوصال ي فبالله ربي دلوني عليك حبوبي و ا ر في فجد الجمل وعمي ت س م ا وارقى ا د ل ا ل وقد عيل الصبر وعز و ص ا ل فبالله ر ب ي ا ل ه د ف ك ي ف سبيل لوصل ا ا ل ن ذ ي ب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 و س و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ل ا م ي ه